بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم صاد كتاب أنزل لام إليك فلا يكون في صاد كتاب ميم يكون صدرك حرج لتنذر به وذكرى به اتبعوا ما انزل إ ل ي ك م من ربكم ولا تتبعوا من دونه اولياء قليلا ما تذكرون وكم من قريه اهلكناها فجاءتكم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 فوسوس لهما ل ش ي ط ا ن ليبدي لهما ماوري عنهما من س و آ ت ه م ا وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجره إ ل ا ان تكونا ملكين او تكونا من الخالدين وقاسمهما إ ن ي لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور فلما ذاقا ل ش ج ر ه بدت لهما سواتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق ا ل ج ن ة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 يا بني آ د م قد أ ن ز ل ن ا عليكم ل ب ا س ا يواري س و آ ت ك م وريشا و ل ب ا س التقوى ذلك خير ذلك من آ ي ا ت الله لعلهم يذكرون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 موسوعه النابلسي م م ج ر ي م ل ع د و م فوقهم و غ ا ش و ك ذ ل ك نجزي ا ل ظ ا ل م ي ن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 ل ادخلوا ينالهم الله برحمة الجنه لا خوف عليكم ولا انتم تحزنون ونادى اصحاب النار اصحاب الجنه ان افيضوا علينا من المال الله قالوا ان الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياه الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا نقاط بآياتنا ي ج ح م و ن و ل ق د ج ئ ن ا ه م ب ك ت ا ب ف ص ل ن ا ه ع ل ى علم هدى ورحمة لقوم ورحمة هدى ي ؤ م ن ن و ه ل ينظرون إ ل ا ت ي ل ه ي و م يأتي تأويله الاسلاميه ي قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء ف ف ي ش ع و او لنا أ نرد فنعمل غير الذي كنا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 قد جاءتكم ب ي ن ة من ربكم هذه ن ا ق ة الله لكم آ ي ة ف ذ ر و ا تاكل في أ ر ض الله ولا تمسوها بسوء ف ي أ خ ذ ك م عذاب أ ل ي م واذكروا إ ذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبواكم في ا ل أ ر ض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آ ل ا ء الله ولا تعتوا في ا ل أ ر ض مفسدين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 لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي و ب و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 وقال الملا من قوم فرعون أ ت ذ ر موسى وقومه ليفسدوا في ا ل أ ر ض ويذرك و آ ل ه ت ك قال سنقتل أ ب ن ا ء ه م و ن س ت ح ي نساءهم و إ ن ا فوقهم قاهرون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 ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون وجاوزنا ببني إ س ر ا ئ ي ل البحر فاتوا على قوم يعتفون على اصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إ ل ه ا كما لهم آ ل ه ة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 ف ر ع وفي س سوء و و م م ن ك ا ل ع ذلكم ا ب ي ق ت و ن ن أ ب ا ء ويستحيون وفي نساءكم ذلك بلاء من ربكم عظيم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 إ ن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمس بي ا ل أ ع د ا ء ولا تجعلني مع القوم الظالمين قال رب اغفرني و ل أ خ ي و أ د خ ل ن ا في رحمتك و أ ن ت أ ر ح م الراحمين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 بعدها لغفور رحيم ولما سكت عن موسى الغضب أ خ ذ ا ل أ ل و ا ح وفي ن س خ ت ه ا هدى و ر ح م ة للذين هم لربهم يرهبون واختار موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا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 الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون أنزل أولئك معه هم قل يا أ ي ه ا الناس إ ن ي رسول الله إ ل ي ك م جميعا الذي ل هو ملك السماوات و ا ل أ ر ض لا إ ل ه إ ل ا هو يحيي ويميت فامنوا بالله ورسوله ن ب ي ا ل أ م ي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه, واتبعوه لعلكم تهتدون ومن قوم موسى أ م ة يهدون بالحق وبه يعدلون وقطعناه مثنتي ا ع ش ر ة أ س ب ا ط ا امما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 واسالهم عن القريه التي كانت حاضره البحر إ ذ يعدون في السبت إ ذ تاتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا, لا تاتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون و إ ذ قالت أ م ة منهم لمتعظون ق و م ل ل ه مهلكهم أ و معذبهم عذابا شديدا قالوا م ع ذ ر ة إ ل ى ربكم ولعلهم يتقون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 واذكر م لقوم يؤمنون إ ذ قرئ الكرآن فاستمعوا له لعلكم ترحمون فاستمعوا وأنصتوا ا له لعلكم و ربك في نفسك تضرعا وخيفه ودون الجهر من القول بالغدو و ا ل آ ص ا ل ولا تكن موسوعه ا ل ذ ي ن عند ر ب ك ل ا ي س ت ك ب ر و ن ع ن و ب ا د ت ه و ي س ب ح و و ن ه ل ه يسجدون